Oh, نوا والحكي خايف لان الصدق ما بينجل على اي حال کرنا اسم واحد والوجوه ما عرفنا وجه في ملامحهم تتوه هم مين و انت مين اسم واحد والوجوه ما عرفنا وجه في ملامحهم تتوه